أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال عجبوا المجيد جاءهم الكافر بل منذر أن منهم أَإِذَا موسوعه ا ُ ن َّ ا ت ُ ر َ ا ب ً ا ذ َ ل ِ ك َ رَجْعٌ س ي للعلوم ِ د ََ كِتَابٌ حَفِيظٌ ََْ ا ا ل َْ ا س ل ََ م ّ ا ج ََ ا ء ه ُ م ْ فَهُمْ ف ِ ي أَمْرٍ مريج أَفَلَمْ مَرِيجٌ يَنْظُرُونَ ا ل س م ا ء و ق ه بنيناها م كيف و ز ي ن ا ه ا كيف ب ن ي ن ا ه ا و ز ي ن للعلوم الاسلاميه فيها ر و فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 و ل ك ن ك ا ن في ل ا ل ب ع ي د ق ا ل ق ر ي ن ه ربنا م ا أطغيته و ل ك ن ك ا ن ف ي ه لدي وقد د ق موسوعه ت إليكم النابلسي القول لدي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ل ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل ا م ت ن ا ت وتقولها المزيد و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون ف ي ه ا ولدينا مزيد وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم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 وإلينا ل ا موسوعه ص ي ي ر م النابلسي حشر ع ر ن للعلوم م بما ي ق و ن ا أنت ع ل ي ه م ب ب ج ا ر فذكر ب ا ل ق ر آ ا م ي ه